بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفه أويان قص منه قليلا أوزد عليه وعث للقرآن ترتيلا إن سنُلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وقاؤه وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحة طويلة وذكر اسم ربك وتبتل إليه تب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 لربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار